الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مع نصيحة من النصائح الثمينة تحت عنوان الدين النصيحة نصيحة اعرف حجمك أيها المسلم اعرف حجمك حجمك كبير جدا والله العظيم لكنك يعني غير منتبه له أنت تجد نفسك هملا ولا تشعر بأهميتك سفع عم ابن ادم الله سبحانه وتعالى قال عنه ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من ممكن نحلقات ابن ادم سفع عم حتى اللي كفروا بعد ذلك برضو الله سبحانه وتعالى حملهم في البر والبحر ان لم يكرموا لكنهم حملوا كرمنا بني ادم سفع عم تعالى على المسلم حاجة كبيرة اوي كبيرة جدا وهتشوفها من الحجم اللي الرسول على السلام وضعه للمسلم فانا عاوزك تعرف حجمك لا تستهين بحجمك لما رب العزة يقول له معقبات ابن ادم برضو له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم له معقبات تعال بقى على المعقبات دي ونزلها علينا بقى عشان تعرف امتك اصلا عن ابي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويكتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم باتوا فيكم يعني كانوا موجودين من العصر فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون والحديث متفق عليه إيه الشهد بقى من الحديث عشان تعرف حجمك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ملائكة تعقب ملائكة تعقبها ملائكة بعد ملائكة ملك من أمامك معقبات من بين يديه يعني من أمامه ومن خلفه يعني خلفه ملك من الأمام وملك من الخلف دول حفظه وملك من على اليمين وملك من على اليسار كتبه بمعكد كم ملك أربعة يتعاقبون فيكم بيكتمعوا إمتى؟ بيكتمعوا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر أربعة واربعه تمانية تمانية خدمة على سيادتك ثمان ملايكه اقسم بالله لو كشفت الحجم وشفت واحد منهم بس تقول معقول انا استاهل استاهل الملك ده يلزمني يلزمني اصلا ده يمشي قدامي يمشي قدامي تخيل انت في البشر مين بيمشي قدامك ومن يمشي غراك مين بحرصك ولو حبيت تجيب حراسه خاصه لك هتدفع كام هتدفع كام للحراسه الخاصه مالك من الامام ومالك من الخلف لو حبيت تجيب كتبه يكتبوا اللي انت بتقوله يعني حتى عشان ما يتنسيش او يعني يبقى حجه لك مش عليك هتجيب كاتب يكتب لك 24 ساعه وبكام فاربعه من الملائكه بالليل واربعه بالنهار ويجتمعوا هنا الرسول بيقول ايه في صلاه الفجر وصلاه العصر انت بقى موجود ولا مش موجود موجود في صلاه الفجر وصلاه العصر يطلع الذين باتوا فيكم الاربعه اللي بيته الله سبحانه وتعالى يسالهم كيف تركتم عبادي كل مجموعة هتتكلم عن اللي هما مسكين خدمه عليه فهيقولوا لان كلهم هيقولوا على هم اللي هما شهدوا وشافوه اتيناهم وهم يصلوا وتركناهم وهم يصلوا تب تفتكر الاربعة اللي كانوا معاك وانت ما صليتش الفجر ومش موجود في صلاة الفجر هيقولوا عليك ايه ومش موجود في جماعة العصر هيقولوا عليك ايه تركناه وهو نايم اتيناه وهو نايم وتركناه وهو نايم طبعا مش هقوله كده الحديث ما قالش كده الحديث ما ذكرش النايمين ذكر مين ذكر المصلين لا طب والملائكه الثانيين بيصعدوا ولا ما الله اعلم الله اعلم يصعدوا عشان يرفعوا تقرير طب التقرير اللي هيترفع يبقى شكله ايه هو الحديث ما قالش ما قالش احنا اتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون لما أتيناهم وهم يصلون الفجر وتركناهم وهم يصلون العصر يبقى لازم تكون بتصلي ولازم تكون موجود وفي الجماعة ويفهم من الحديث ان دول من لازمين لك في الحاجات دي ادي امتك انت بقى تعالى عند البشر وشوف لك وزن بالحجم ده كده عند حد في تمانية يتناوب عليك عظام مش سفهاء مخلوقات نورانيه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دول هم من نبطشيات اللي عليك انت حاجه كبير قوي بس انت مش حاسس بيه طبعا ذكر ونساء برضه طب هتقول النساء ما بتملوهمش من رواح المساجد اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون بيجتمعوا بيجتمعوا اجتماع الملائكه بقى ده يعني نسيبه لله ما نقدرش نتخيله طب اللي اجتمعوا في المسجد طب واللي في البيوت واللي واللي طب يفرض مسلم وصاحب عذر ما بيروحش المسجد اصلا صاحب عذر ما يقدرش يروح المسجد خالص لكن في الصلاه في اولها بيصلي الملائكه هتقول عليه كده هتقول عليه كده يعني اجتمعوا ازاي اجتمعوا يعني ليس بالضروره يكون في المسجد إن هم هيشهدوا لك هيشهدوا لك اللي بتاع المسجد هيشهدوا اللي في المسجد واللي مش في المسجد العذر اللي مش في المسجد العذر هيشهدوا له برضه الشاهد كمان عشان تعرف حجمك ان الله سبحانه وتعالى بيسال الملائكه هذا السؤال ليس المقصود منه العلم لان الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ما المقصود ايه المقصود المباهاه عارف المقصود من السؤال ايه المباها يعني الله سبحانه وتعالى يباهي بك الملايك لان الحديث بيقول وهو اعلم بهم يعني يعلم الاجابه يقولوا كده ليه عشان يقولوا اتيناهم واتيناهم والصلاة الله ما هم دول اللي كنت بتقوله عنهم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما هي الصلاه ما هي تسبيح وتقديس والصلاة معناها انه مفيش افساد ولا سفك دماء فهنا الكلام ده حجمك ده ان ربنا بيباهي بك الملايكة بيباهي انت والله العظيم لو تشوف الثمان ملايكة دول انت هتستحي فما بالك بقى لما يكون ربنا بيباهي بك الملايكة الثمانيه بيباهي بك الملايكة دول شوف انت يبقى حجمك ايه بقى وشوف ادي ايه انت مضيع المسألة دي وبالنسبة لك عادي يعني مش مشكل اصلي لما اقول عادي فانت كده مضيع حجمك ومضيع وزنك كمسلم لاني طبعا الرسول لما ذكر ذكر اهل الصلاة وتعاقب الملاكة طب الكفرة في ملاكة بتتعاقب ايه برضو لهم كل واحد معاه اثنين كتبه ومعاه اثنين حفظه طيب وطبعا ما فيش صلاة خالص بقى هيقولوا اتيناهم هم ايه ما فيش اتيناهم كفر بقى أتيناهم يلعبون أتيناهم هم يزنون أتيناهم هم يرقصون ما فيش بقسم حديث ما قالش أو ما فيش روايات تقول كده ان هم بيطلعوا يرفعوا التقرير ده إنما التقرير يرفع هنا اللي عندنا خاص بمين بأهل الطاعة ومناء عليه يا عبد الله يا أمة الله تحسوا بقيمتهم قيمة المسلم المسلم ده حاجة عظيمة جدا حاجة كبيرة قوي قوي و تتصور وفوق ما تتخيل. بقول لك والله العظيم لو شفت أنا عن نفسي عن نفسي لو شفت الملائكة أنا أستحي منهم. أوض بصري وما أقدرش أبص في وجوههم. مخلوقات ورثنية عظمة. لا يعصون الله ما أمرهم. ما ما عندهمش شهوات ما عندهمش معاصي. وهم دول اللي ملزمينني وبيكتبوا أعمالي. يكتبوا أعمالي بعملهم إيه يعني. لما جا ملهم ما ملهم إيه. لما جا عمل حد خلواتي. فهم معايا في خلواتي ومعايا في كل حاجة أستحي منهم أستحي منهم اعرف حجمك انت حاجه كبير لما تلاقي في العظمة دي واللي معاك دول بالشكل ده أنا حاجة مهمة أوى عند ربنا سبحانه وتعالى فاعرف حجمك يا عبد الله وصلي وسلم وبارك على نبيك صلوات الله وسلامه